واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه يا ذا الجلال والإكرام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 وإخبات المنيبين إليك وإنابة المخبتين لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحرر أرض فلسطين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا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 واجعل العاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران العفو والصفحة والغفران والعتق من النيران والعتق من النيران والعتق من النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين